قال رحمه الله ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله ما ضربوه لك إلا جدلا مع أن ظالب المثل واحد وهو ابن يرجع إلى أمرين أحدهما أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم هو ورقاء بن زهير والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي وأن ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي الذي قتل أباه ونبى عنه أي لم يؤثر في رأسه فإن معنى نبى السيف ارتفع عن الضريبة ولم يقطع والشاعر يهجو بني عبس بذلك والحروب التي نشأت عن هذه القصة وقتل الحارث بن من المري لخالد المذكور كل ذلك معروف في محله والأمر الثاني أن جميع كفار قريش صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا وفرحوا بذلك ووافقوه عليه فصاروا كالمتمالئين عليه وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله فعقر الناقة وقوله فكذبوه فعقروها وبين صيغة الإفراد في قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وقال بعض العلماء الفائل المحذوف في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا هو عامة قريش والذين قالوا إن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عيسى وسمعوا قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الناس لكل منهما زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى وعلى هذا القول فمعنى قوله ما ضربوه لك إلا جدلا أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه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 قبل الهجرة كما هو معلوم وكذلك قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وبعد الرسالة وهي ثلاث عشرة سنة متيقنون أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه هو افتراء منهم وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أآلهتنا خير أم هو التحقيق أن الضمير في قوله هو راجع إلى عيسى لا إلى محمد عليهم الصلاة والسلام قال بعض العلماء ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى قيل لأنهم يتخذون الملائكة آلهة والملائكة أفضل عندهم من عيسى وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك سببا لكونه في النار ومعبوداتنا خير من عيسى فكيف تزعم أنهم في النار وقال بعض العلماء أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم والمعنى على هذا أنهم يقولون عيسى خير من آلهتنا أي في زعمك وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وعيسى عبده النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النار مع اعترافك بخلاف ذلك يدل على أن ما تقوله من أنّا والهتنا في النار ليس بحق ايضا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل هم قوم خصمون أي لد مبالغون في الخصومة بالباطل كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا أي شديد الخصومة وكقوله تعالى وهو ألد الخصام لأن الفعل بفتح فكسر كخصم هو من صيغ المبالغة كما هو معلوم في محله وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا ولما ضرب ابن مريم مثلا الآية إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها فعلى القول الأول أنهم ضربوا عيسى مثلا لأصنامهم في دخول النار فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية نزول قوله تعالى قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لأنها لما نزلت قالوا إن عيسى عبد من دون الله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سوا وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفا وعلى القول الثاني أنهم ضربوا عيسى مثلا لمحمد صلى الله عليهما وسلم في أن عيسى قد عبد وأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبد كما عبد عيسى فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وسماعهم للآيات المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل وأما الآيات التي بينت قوله ما ضربوه لك إلا جدلا فبيانها له واضح على كلا القولين والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه التحقيق أن الضمير في قوله هو عائد إلى عيسى أيضا لا إلى محمد عليهم الصلاة والسلام وقوله هنا عبد أنعمنا عليه لم يبين شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى هنا ولكنه بين ذلك في المائدة في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 في قوله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى قوله ومن الصالحين إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وعسى أن نلقاكم قريبا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته